ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليهم حبل وريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت قد كل نفس معها سائق وتهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي أفي جانم كل كفار عنيد من ناهل للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليهم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجاهدين وانت لأتي وتقول هل من مسيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد وقشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ينيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولد إلى مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم يناذي المناذي من مكان قريب يوم يسمع وَحَةَ مِن الحَّ ذلكَ يَ خُري إِ نَحن نح وَلميتُ وَإلَ النفير يَومَ تَشََّّق الأرضعَ صوع ذَلِكَ حشرٌ عَ يسير.